وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم سَلَ في رجناهم من جنات فأخرجناهم من جنات وعي بَ بني بَن إلَ فَأت فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَا ائْتُونَا إِلَىٰ صَاحِبِ سَائِنَا لَمُذَرَّكُونَ قَال أصحاب موسى إنا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 أَلَمْ مَّا تَرَوْا أَن جَمَعْنَا لَكُمْ كُلَّ أَفْعَامِ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ قال كلا فكان كل فرق كالطود العظيم <تصفيق> وأزلفنا فم مَالِ الْأَقْرِيدِ وَأَنْ جِئْنَا مُوسَى ومن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثم وما أضرقنا الآخرين إن في ذلك لآية لا a um... لما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكدا قال أليسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو مَكُمَّ او يَظُنُّ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا one man ربِّ اَحْمِلْ لِعِبْدِكَ وَأَنْحِقْنِي بِقَوْلِ واغفر لأبي رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر <تصفيق> ولا ياليل العشر و الشمس يوم والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ألمت وكيف فعل ربك وذمود الذين جابوا الصخر في الواد وفراهن ذي الأوداد الذين طغوا في البلاد فروه فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبي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 Oji en احد يا ايته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم الدين إياك, <تصفيق> إياك نعبد وإياك نستعين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 Bye! ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين